بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إحدى الصراط المستقيم الصراط الذين لا غير الموضوع عليهم ولا قال رب إني وهل العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولما كن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا, عاقرا فهبنا وليا يرثني ويرث من ان يعقوب وجعله رب رضيا يا زكريا إما نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال ربنا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 منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أن لا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي ولنجعل له آية للناس ولنجعل آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فتبدلت به مكان منقصيا فأجا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 وغزي إليك بجذع مخنة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أَحَدًا فكوني إني نذرت للرحمن صوما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 بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبي قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني جعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما كنت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم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 وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ